الفقدو يوقع بالأحشاء نيrana والعينو تصبل مر والدمع احزاننا <تصفيق> الفقدو يوقع بالاحشاء نيrana والعينو تصبل مر والدمع الفقدو يوقع بالاحشاء نيrana والعينو تصبل الفقد يوقع بالأحشاء نيرانا والعين تسبل مر الدمع أحزانا <تصفيق> اسبر فصبر بني الإنسان يجز به والهجب دعوة روح يا مولانا اسبر فصبر بني الإنسان يجز به والهجب دعوة روح يا مولانا والهجب دعوة روح ماكم يا مولانا الفقدو يوقع بالأحشاء إني غنى والعينو تسبلو مرد معي أحزانا الفقدو يوقع بالأحشاء إني غنى والعينو تسبلو مرد معي أحزانا البعدو رضي الأم جنة فيها, فيها السرور وفيها الأنس يغشانا الفقدو يوقع بالأحشاء نيرانا والعين تسبيل مر الدمع أحزانا الفقد يوقع بالأحشاء ني عانا والعينو تسبل الدمع احزاننا الفقد يوقع بالاحشاء ني عانا والعينو الفقد يوقع بالاحشاء ني الفقد يوقع بالأحشاء نيرانا والعين تسبل مرى الدمع أحزانا الفقد يوقع بالأحشاء نيرانا والعين تسبل مرى الدمع أحزانا